شبكة الحكمة والأثر الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد سودان تقدم مدينة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين على آله وأصحابه طيبين طاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا بالأمس عن فرقة الخوارج ومعها فرقة المعتزلة الذين تجعوا الخوارج في خلود عصاة المؤمنين في النار وبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وكيف ردوا على الخوارج احتجاجهم في هذه المسائل وأما الفرقة الثانية التي تدور عليها أصول البدع فهم الشيعة الرواقب وهم طوائف وفرق كثيرة جدا وأول من ابتدع بدعتهم عبد الله بن سبا الخبيث الذي دخل في دين الإسلام نفاقا ليطعن في هذا الدين وليخرب عقائد المسلمين وكان قد ادعى الإلهية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لعلي رضي الله عنه أنت إلى هنا ولما خرج علي رضي الله عنه صلاة الصبح سجدوا له والعياذ بالله فقال ويحكم ما تصنعون قال أنت قالوا أنت إلى هنا قال أرجعوا قالوا لا نرجع فخد لهم أخاديد وكل من لم يرجع أمر بإلقائه في هذا الأخدود وأوقض هذه الأخاديد ناراً أمر بذلك مولاه وخادمه قنبر وأنشد في ذلك لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت قنبرا وقيل أن عبد الله بن سبا هرب وفر من هذا الإحراق ودخل في بعض المدن ولا يدرى وانقطع أثر بعد ذلك وقيل أحرقه في النار والعلم عند الله عز وجل الساهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق هؤلاء كلهم وكانت أول فتنتهم حينما وقع النزاع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين فلما ذاب علي رضي الله عنه إلى الكوفة تشيع له أهل الكوفة تشيعوا له أي مالوا جهته وصاروا معه ونصروه. فكان هذا أول تسميتهم بالشيعة فكان هذا أول تسميتهم باسم الشيعة ثم بعد ذلك ظاهر المؤلهة الذين ألهوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم فرقة السبائية من فرقة الشيعة وحرقهم علي رضي الله عنه كما سبق قبل قليل وأيضا من شأوا بلال هؤلاء الشيعة أنه النظر إلى جانب من النصوص فأعملوها وتركوا جانبا من النصوص فأطلوها نظروا إلى, إلى النصوص التي مدحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأثنت عليه وبينت فضله فاعتمدوها وجعلوا هذه النصوص قاضية على غيرها فاحتجوا بحديث علي رضي الله عنه الذي فلق الحبه وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إليه أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق وقالوا أي هؤلاء الشيعة قالوا كان علي رضي الله عنه أولى بالإمامة كان علي رضي الله عنه أولى بالإمامة ثم اختلفوا بعد ذلك إلى فرق فمنهم من قال علي رضي الله عنه أولاد الإمامة وكفر الشيخين أبي بكر وعمر لأنه ما نازع علي بن أبي طالب في حقه ثم كفروا علي بن أبي طالب لأنه تنازل عن حقه هذه فرقة من فرق الشيعة فرقة الأخرى كفروا الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنه ولم يكفروا علي رضي الله عنه قالوا لأنه كان مكره هذه فرقة ثانية من فرق الشيعة فرقه ثالثه من فرق الشيعة لم يكفروا ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكفروا ابا بكر وعمر الله عنهما ولكن قالوا كان علي رضي الله عنه اولى بالامامه منهما كان علي رضي الله عنه اولى بالامامه منهما وينسب هذا المذهب إلى زيد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الفرقة التي تسمى بالزيدية وهم موجودون في اليمن بكثرة ثم نسأت من هؤلاء الفرقة فرقة أخرى جاءوا إلى زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا فقالوا له تبرع من الشيخين قالوا لزيد بن علي بن حسين بن علي تبرع من الشيخين فقال وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وزير جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أتبرعوا منهما فرفضوه رفضوا من زيد فسموا بالرافضة رفضوا زيد ابن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وكفروا فسموا عند ذلك بالرافضة وانسقت منهم فقة الإمامية الإثنى عشرية الذين قالوا الأئمة إثني عشر كلهم من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابتداء بعلي والحسن والحسين وزيد وغيرهم ثم ذكروا إثني عشر إماما معصوما قالوا فهؤلاء هم الأولى بالإمامة ومن نازعهم في إمامتهم كفر وإن تنازع هؤلاء فيما بينهم في الإمامة فمن تغلب منهم بصيفه فهو الإمام قالوا هؤلاء الأئمة فيما بينهم إذا انتنازعوا فيما بينهم في بالإمامة القوي هو الإمام الذي يتغلب بصيفه هو الإمام عندهم ثم بعد ذلك استحدثوا من العقائد الكفرية والفاسدة ما يستحي الإنسان من ذكر بعضها كما قال شريك بن عبد الله وحسبك بالرافضة خبثة قال وحسبك بالرافضة خبثة فهم أخبثوا أو من أخبث خلق الله عز وجل وفيهم كتب الشيخ الإسلام بن تيمة رحمه الله كتابه من هج السنة النبوية يرد على عقائد الشيعة والرافضة ويبين مخالفتهم لصريح المنقول وصريح المعقول فهم كذبوا بالكتاب وكذبوا بالسنة وأتوا بما ترفضه العقول جملة وتفصيلا وآخرهم أي المتأخرين منهم جمعوا سوآت الفرق كلها فجمعوا جبرا وجمعوا خارجية وتكثيرا وجمعوا, قد... وجمعوا آ... نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى باعتقادهم عقيدة البداء. أي أن الله عز وجل يبدو له في خلقه ما لم يكن يعلمه من قبل والعياب بالله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وادخلوا في ذلك الكذب واستحلوه فصاروا يكذبون على جعفر ابن محمد ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون أحاديث كثيرة ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منها بريء صلوات ربي وتسليماته عليه ثم ظهرت منهم فرقة أخرى لم تكن موجودة في الفرق الأولى نسأت بعد هذه الفرق ونسأت بعد القرون المفضلة فرقة من فرق الشيعة, الشيعة قالوا أن جبريل عليه السلام خان الأمانة العياذ بالله بدلا من أن يعطيها لعلي بن أبي طالب أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم هذه فرقة أخرى أعظم كفرا وأشد ضلالا وانحرافا وخروجا عن ملة الإسلام قال جبريل خان الأمانة فأين رب العالمين عن خيانة جبريل هم في الحقيقة لم يعيبوا جبريل فقط بل هم قبل ذلك عابوا رب العالمين الذي سكت بزعمهم على خيانة جبريل لهذه الأمانة العظيمة التي هي أمانة الوحي والتي هي من أكبر الأمانات التي ائتمن الله تبارك وتعالى عليها عباده وأنبياءه ورسله بل وكيف لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أمانة حدثت فيها خيانة وكيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أمرا هو لغيره ليس حقا له وإنما حقا لغيره بل وكيف لمن زعموا أنه أشجع الشجعان وهو كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشجع الشجعان وأفرس الفرسان كيف له أن يسكت عن حقه يغتصب منه فهم في الحقيقة أرادوا أن يعظموا علي بن أبي طالب فأهانوه وأرادوا أن ينسبوا إليه الشجاعة فأظهروا بمظهر الذل وكذلك نسبوه إلى الذل حينما قالوا أنه سكت على اغتصاب الشيخين أبي بكر وعمر للخلافة قالوا أبي بكر وعمر اغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي رضي الله عن سكت ووافقهما على ذلك خوفا منهما فأل هذا موقف الشجعان؟ كلا إلى غير ذلك مما أحدثه هؤلاء الشيعة الروافض في دين الله تبارك وتعالى من الخبث العظيم ومن عقائدهم أنهم قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم كفروا إلا سبع جميع الصحابة عند الشيعة الروافض كفار إلا سبع من هم أولئي السبع أولئي السبع الذين ناصر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه وبقية الصحابة كلهم كفر وأعظم الصحابة عندهم كفرا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وأشد الصحابة عندهم بغضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبب بغضهم لعمر رضي الله عنه كما يقول الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله أنه أحرق أكبادهم بفتح فارس أحرق أكبادهم بفتح فارس فإنه رضي الله عنه في عادي فتحة فارس وهو الذي أمر بذلك وأرسل الجيش لذلك وجيش الجيش لهذا الأمر العظيم وأرسل للجيش المدد أحرق أكبادهم بهذا الأمر ولهذا كان قاتله رجل منهم وهو أبو لؤلؤة المجوسي شيعي خبيث وأصله مجوسي من بلاد فارس ودخل في الإسلام ليطعن في دين الله عز وجل كما فعل من جاء بعده وهو عبد الله بن سبا اليهودي وكل هذا الخبث اقتبسوه من بولوس اليهود الذي دخل في دين النصرانية فحرفها وزعم لهم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب وزعم لهم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا واحتج الشيعة الروافض بأن علي رضي الله عنه أولى بالإمامة بالحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أما ترضى مني أن تكون بمنزلة هارول من موسى غير أنه لا نبي بعده قالوا فهذا نص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم محمد الله والجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لسبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك استخلف علي بن أبي طالب على المدينة فقال المنافقون كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه علي بن أبي طالب فخرج علي رضي الله عنه لما سمع هذه المقالة حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق وأخبره بمقالة المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي وهذه المنزلة ليست خاصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أي استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لرجل على المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه فعلى هذا أيضا عبد الله بن أمي مكتوم بمنزلة عارون من موسى غير أنه لا نبي بعده واستخلف غيره من الصحابة ربار الله تعالى عليهم فإن من سنته صلى الله عليه وسلم أنه ما خرج في مسير إلا استخلف على المدينة رجلا من أصحابه فكل هؤلاء بمنزلة علي بن من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الاستخلاف اشتركونا معه في أمري الاستخلاف. وإلا فإن كان هناك نص في أمر الخلافة لكان أصرح ما يكون في أبي بكر رضي الله عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر, يأبى الله إلا أبا بكر. ولهذا قال طائفة من أهل السنة والجماعة إن خلافة أبي بكر كانت بالنص واحتجوا بهذا الخبر على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه من بعده وسواء كانت بالنص أو كانت بالإجماع فإن خلافة أبي بكر رضي الله عنه لا مطعن فيها عند أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عريم أجمعين فإن الصحابة أجمعوا على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه ولم يتخلف منهم إلا علي رضي الله عنه تأخر ستة أشهر ثم جاء وبايع أبا بكر رضي الله عنه في المسجد على ملئ من الناس ومرأة ومسمع وسبب تأخر علي بن أبي طالب عن مبايعة أبي بكر ليس لأنه ناجعه في الخلافة وإنما بسبب الميراث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبا بكر روى لهم بذلك خبرا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث لا نور. فكان علي رضي الله عنه يريد أن تقسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد من علي رضي الله عنه ثم لما استبان له الأمر جاء وبايع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم هذه الفرقة نشأت في آخر أهد الخلفاء الراشدين في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي وفرقة الخوالي ثم بعد ذلك نشأت في أواخر عهد الصحابة طائفتان وهما المرجئة والقدرية المرجئة والقدرية نشأت هاتان الفرقتان في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليه في عهد ابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة الذين تأخر موتهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت فرقة القدرية بشقيها ولفظة القدرية إذا أطلقت قصد بها الجبرية والقدرية الذين نفعوا القدر وإن كانت هي في الأصل أطلقت على نفاة القدر لكنها عند الاطلاق العام عند أهل العلم يقصد بها هؤلاء وهؤلاء يقصد بها هؤلاء وهؤلاء من سوى أيضا ضلال القدرية بشقيها أنهم نظروا إلى جانب من النصوص فأعملوها وإلى جانب من النصوص فأبطلوها فلم يؤمنوا بالكتاب كله ولا أخذوا الدين كله وإنما أخذوا بعض الدين وآمنوا ببعض الدين ورفضوا وردوا جانب الآخر من دين الله عز وجل وهذا يخالف التسليم والاستسلام والانقياد لشرع الله تبارك وتعالى وأول من ابتدع بدعة البق القدر قيل رجل اسمه سوسا وعنه أخذها معبد الجوهني وعنه أخذ هذه البدعة معبد الجوهني وقيل بل أول من قال بهذه البدعة هو معبد الجوهني بالبصرة ويدل على هذا ما جاء في صحيح الإمام المسلم عن يحيى بن يعمر قال خرجت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين وكان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في قدر فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه يعني ظننت أن حميد سيوكل مهمة الكلام إلي أنا قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم يتقفرون العلم أي يتتبعون العلم ومسائله وقيل يتقفرون يتعمقون فيما لا داعي له قال قلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف أنف أي مستأنف أي أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها قالوا أن الله تبارك وتعالى امر العباد بطاعته وهو لا يدري من الذي يطيعه ومن الذي يعصيه والعياذ بالله قالوا يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء منه والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال سمعت أبي عمر بن خطاب رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعب وذكر حديث جبريل الطويل وفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فاحتج عبد الله بن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بالقضاء والقدر وهؤلاء كذبوا بالقضاء والقدر هؤلاء كذبوا بالقضاء والقدر وهم طائفتان هؤلاء قدرية طائفتان الأولى غلاث قدرية غلاث القدرية الذين نفعوا عن الله عز وجل صفة العلم ونفوا عن الله تبارك وتعالى أنه خلق أفعال العباد هؤلاء غلاث القدرية قال الله عز وجل لا يعلم شيئا لم يحدث يعلم بالأشياء بعد حدوثها هذا أصلهم الأول أصلهم الثاني قالوا إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد من الذي خلق أفعال العباد قالوا أفعال العباد مقدورة لهم ما معنى مقدورة لهم؟ أي أن الإنسان يخلق فعله أي أن الإنسان يخلق فعله لهذا قال الشيخ الإسلام من رحمه الله فأثبت القدرية خالقين أثبت القدرية كم؟ خالقين الله تعالى خلق الخلف هذا الخالق الأول والثاني المخلوق يخلق فعله فأثبتوا كم؟ مع أنهم في الأصل يقولون لا خالق إلا الله لكنهم عمليا أثبتوا خالقين والعياب بالله لأنهم حينما يقولون العبد خلق فعله أثبتوا خالقا آخر غير الله عز وجل وتعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا فإن الله تعالى هو الخالق وحده وخالفوا بذلك حتى كفار قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله حتى كفار قريش لم ينازعوا في صفة الخلق لم ينازعوا في صفة الخلق ولكن القدرية نازعوا في هذه الصفة قالوا أفعال العباد لم يخلقها رب العالمين وإنما خلقها العبد نفسه لماذا يقول القدرية كل هذا الكلام؟ القدرية أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل أرادوا أن ينزهوا وأن يعظموا الله تبارك وتعالى يعظموه من ماذا؟ وينزهوه من ماذا؟ أرادوا أن يعظموا الله تعالى وأن ينزهوه عن الظلم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن الظلم قالوا غلات القدرية قالوا إذا كان الله تعالى قد علم بما يفعله العبادة وقضى على الكافر بكفره وعلى المؤمن بإيمانه وعلى العاصر بعصيانه وعلى المطيع بطاعته فمعنى هذا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأوامر وحال بيننا وبين امتثالها ونهانا عن نواهي وامرنا واجبرنا على الوقوع فيها ورزقنا ما حرم علينا هذا قول من القدريه ارادوا ان ينزهوا الله عن هذا ارادوا ان يقول الله تعالى ليس بظلام وهذا حق قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد وقال عز وجل ولا يظلم ربك احد وقال الله عز وجل ان الله لا يظلم مثقال نظر إلى هذه النصوص التي تنفي عن الله, عن الله عز وجل الظلم وحديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم راه مسلم نظر إلى هذه النصوص قالوا إذا كانت هذه النصوص تنفي عن الله عز وجل الظلم فإن عين الظلم أن يقضي الله تعالى على فرعون بالكفر وعين الظلم أن يقضي الله عز وجل على أبا لغة بالشرك وعين الظلم أن يقضي الله عز وجل على الزان بالزنا قضاه الله تعالى أم لم يقضيه هم يقولون لم يقضيه هم يقولون لم يقضيه يقولون الله تبارك وتعالى لا يعلم, لا يعلم شيئا ولم يكتب شيئا فهم أنكروا أمران هنا أنكروا صفة العلم لله تبارك وتعالى ثم أنكروا كتابة الله تعالى للمقادير أنكروا صفة العلم لله عز وجل وأنكروا كتابة الله عز وجل للمقادير قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه خلق الخلق وألم ما يعملون وكتب ذلك في كتابه الله تعالى خلق الخلق وعلم ما يعملون وكتب ذلك في كتابه القدريه يقولون لم يعلم ولم يكتب يقولون لم يعلم ولم يكتب يقصدون بذلك نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى كما سبق فأراه أراد أن نزه الله عز وجل فحكموا عليه بالجهل لأنهم حينما يقولون الله لا يعلم من هو الذي لا يعلم الجاهل من العالم الجاهل فهم حينما يقولون الله تعالى لا يعلم بالأسيال قبل وقوعها نسبوه إلى الجهل والعياذ بالله وحينما يقولون أنه لم يكتب نسبوه إلى العجز نسبوه إلى العجز فهم أرادوا أن ينزه الله تعالى عن الظلم فنسبوه إلى ما هو أكبح من الظلم نسبوه إلى ما هو أكبح من الظلم أيهما أكبح أن يكون الرجل جاهلاً أهما أن يكون عالماً وظالماً أيهما أكبح الظلم أن يكون ظالماً أهما أن يكون أو أن يكون عالما وظالما عفوا أي أعطم لك أن يكون ظالما أن يكون ظالما ويظلم بعلم أن يكون ظالما ويظلم بعلم أم أن يكون جاهلا ويقع الظلم في ملكه وهو لا يعلم هذا الثاني أعظم وأشد هذا الثاني أعظم وأشد وأطم أن ينسب إلى الجهل وأن يقع الظلم في ملكه وهو لا يذلم هذا أقبح وهذا هو الذي نسبوه إلى الله تعالى نسبوا إلى الله عز وجل الجهد وأنه يقع الظلم في ملكه من غير أن يعلم عنه سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ثم جاءت فرقة أخرى من فرق القدرية وهي الطائفة الثانية من القدرية فأثبتوا لله عز وجل العلم ودخل في هذا جماعة من العلماء والعباد ممن كانوا في الزمان الأول تأثروا ببدعة القدرية في جانب أفعال العباد لا في جانب العلم هؤلاء أثبتوا أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم وأثبتوا أن الله تعالى كتب المقادير أثبتوا أن الله تعالى عليم وأنه يعلم بالأشياء قبل وقوعها وأثبتوا أن الله تعالى كتب المقادير ولكن وافقوا الطائفة الأولى من القدرية في أمر أفعال العباد والمذهب الأول من مذهب القدرية قد انقرض كما قال الشيخ لسام تيمي رحمه الله انقرض هذا المذهب وانتهى لم يعد هناك أحد ينازع في صفة العلم إلا الرافضة إلا الرافضة كما سبق معنا الذين يؤمنون بعقيدة البداءة كما ذكرنا قبل قليل أما القدرية فانقرض المذهب القائل بأن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها وانقرض المذهب القائل بأن الله لم يكتب المقادير وجاء القدرية الآخرون الذين نازعوا في خلق الله تعالى لأفعال العباد لماذا نازعوا في هذا الأمر قالوا إذا كان الله تعالى خلق أفعال العباد من خير وشر وإيمان وكفر هذه أفعال العباد العبد هو الذي يكف وهو الذي يؤمن والعبد هو الذي يتقي وهو الذي يفجر قالوا إذا كان الله تعالى خلق أفعال العباد فإن الخلق لا يكون إلا بإرادة فإن الخلق لا يكون إلا بإرادة أي أن الله تعالى أراد كفر الكافر إذا كان الله خلق كفر الكافر فمعناه أن الله أراد كفر الكافر وإذا كان الله تعالى خلق فعل العبد فمعناه أن الله تعالى عما هذا والعياذ بالله قالوا هذا ممتنع في حق الله عز وجل لماذا ممتنع؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى أراد منا أن نؤمن وأراد منا أن ندع المحرمات قال الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما إذن ما الذي أراده الله عز وجل من عباده أراد منهم الإيمان ولم يريد منهم اتباع الشهوات قال الله تبارك وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تذكروا يرضاه لكم فالله تعالى أراد من العباد الإيمان ولا يريد منهم الكفران أراد منهم الطاعف ولم يريد منهم المعصية أراد منهم اتباع الثمة ولم يريد منهم البدعة قالوا فلهذا نقول الله تعالى لم يخلق أفعال العباد حتى لا ننسب إلى الله تبارك وتعالى إرادة الكفر والشر واستدل أيضا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك والشر ليس إليك قالوا الشر ليس إليك أي أن الله لم يخلق الشر طب من الذي خلق الشر إذن؟ خالق آخر الشر هゃaucoup إلا أن لن يكون, يكون إله لأن الذي لم ليس بمخلوق من هو الإله الذي ليس بمخلوق هو الإله الشر هذا إلا أن يكون إله وهم لا يقولون بذلك وإلا أن يكون مخلوق وكل مخلوق لابد لهم من خالق وهم يقولون الله تعالى لم يخلق الشر إذن من الذي خلق الشر خالق آخر فأثبتوا إذن كم من خالق أثبتوا خالقين والعياذ بالله وهم لا يقولون بخالقين لكنهم في الحقيقة كما تقدم قبل قليل عمليا يقولون هناك خالقان والعياذ بالله أيضا سبب بلالهم أنهم نظروا إلى جانب من النصوص فأعملوها نظروا إلى الجانب التي فيها إرادة الله تعالى إيمان المؤمنين فاعتمدوا هذه النصوص وقالوا الله تعالى وقالوا الله عز وجل بيرد الكفر أصلا لا كونا ولا سرعا وبناء على ذلك كفر الكافر يقع عندهم بغير إرادة الله عز وجل وكفر الكافر ليس من خلق الله تعالى فنتج من ذلك نتيجتين خبيثتين باطلتين أولاهما أن إرادة المخلوق أقوى من إرادة الخالق أولاهتين النتيجتين الخبيثتين أن إرادة المخلوق أقوى من إرادة الخالق لأن الله عز وجل أراد له الإيمان والمخلوق أراد الكفر فأيهم التي غلبت عند القدرية غلبت إرادة المخلوق على إرادة الخالق فنسبوا إلى الله تبارك وتعالى الأجز هذه النتيجة الأولى الخبيثة ولهذا قيل أن رجلا جاء إلى عمر بن عبي وهم في حلقة فتوسم في الجهم الخير فقال ان ناقتي سرقت فاجع الله أن يردها عليه. فرفع الجهم يديه إلى السماء وقال اللهم إن نقته قد سرقت وإنك لم تريد أن تسرق ولكنها سرقت فردها عليه فقال هذا الرجل هذا الرجل ليس بمسلم هذا الرجل ليس بمسلم فقال الرجل للجهم فلا تدعو الله لي لا تدعو الله لي قال لماذا قال أخاف كما أنه لم يريد أن تسرق فسرقت أن يريد أن يردها فلا ترد ما يقول فكان هذا أعقل كان هذا الغير مسلم يقال مجوسي هذا الرجل ويقال يهودي كان هذا الرجل اليهودي أو المجوسي أعقل من الجهن قال أخاف أن كما أنه أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد أن لا يردها فلا ترد فتأمل إلى النتيجة الخبيثة من مقدمتهم الباطلة كيف آل الأمر إلى هذا الأمر الخطير وإلى هذا القول الباطل وإلى هذا هذه الإهانة لرب العالمين والعياذ بالله هذا ليس بتعظيم لله عز وجل هم أرادوا أن يعظموا لكنهم في الحقيقة لم يعظموا الله تبارك وتعالى بل نسبوا إلى الله تعالى ما لا يقبله الواحد لنفسه قلنا القدرية إذا أطلقت قصد بها هؤلاء وقصد بهم الجبرية في مقابل هؤلاء القدرية الذين نفوا القدر ونفوا أن الله تعالى خلق أفعال العباد نشأت طائفة أخرى كردة فعل أو كردة فعل لقول القدرية لأن قول القدرية لا تقبله العقول كيف تقول للناس أن الله تعالى لا يعلم بالشيء قبل وقوعها هذا لا تقبله العقول أهل الإيمان الذين آمنوا واستسلموا وسلموا لشرع الله تعالى وقرأوا القرآن وقرأوا أن من أسماء الله تعالى العليم وأثنى الله تعالى على نفسه بالعلم وقال إن الله يعلم ما في السماوات والأرض وقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض نسأ الطائفة الجبرية كردة فعل لكلام القدرية فقالوا نحن نؤمن بالقدر وأن الله تبارك وتعالى عليم وأن الله تبارك وتعالى كتب المقادير وأن الله تبارك وتعالى أراد من المؤمن الإيمان وأراد من الكفر الكفران فنحن مجبورون نحن مجبورون كالمستجير من الرمضاء بالنار فهؤلاء كما قال الشيخ السمتين رحمه الله كما قال ابن القيم رحمه الله كالمنتقل من زاوية من النار إلى زاوية أخرى ما فعلوا شيئا الجبرية ما صنعوا شيئاً فروا من القدرية فوقعوا في الجبرية قال العبد مجبور العبد مجبور كفر الكافر بإرادة الله وعصيان العاصي بإرادة الله واستدلوا على ذلك بأدلة قال قال الله تعالى عن نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. من الذي أراد أن يغويهم؟ المخلوق من الله عز وجل عند الجبرية يقولون الله تبارك وتعالى قال يريد أن يغيك واحتجوا أيضا بآية الأنعام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كما يص... ك... كأنما يصعد في السماء قالوا فالله عز وجل هو الذي يضل وهو الذي يهدي. واحتجوا بقول الله عز وجل والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء فالله تعالى هو الهادي وهو الذي يضل من شاء من عباده قالوا فالعبد مجبور العبد مع قدر الله عز وجل مجبور العبد مع القدر كالرجفان الذي يرتجف بلا إرادة قال ابن قيم رحمه الله والعبد عندهم ليس بفاعل والعبد, بفا... والعبد عندهم ليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان بل فعله كتحرك الرجفان قال لهم أهل العلم إذا كان العبد مجبور وفرعون كفر بإرادة الله وأن فرعون حقق مراد الله وأبو لهب حقق مراد الله كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق مراد الله بالإيمان وكما أن أبا بكر حقق مراد الله بالإيمان إذا كان هؤلاء كلهم إذا كان هؤلاء كلهم مجبورون وإذا كان هؤلاء كلهم مجبورين فما الحكم من خلق الخلق؟ ما الحكمة؟ قالوا ليس لله حكمة فالعياذ بالله قالوا ليس لله حكم خلق الله تعالى الخلق فقط لمشيئة المطلقة لا حكمة من ورائها ليس هناك حكم وقالوا ليس هناك حكمة لأمر آخر قالوا لأن الحكمة مؤثرة الحكمة مؤثرة فإذا كان الله خلق الخلق لحكمة فمعناه أن الحكمة تأثرت في مراد الله من خلقه قال والله عز وجل منزه عن ان يؤثر عليه شيء قال الله عز وجل منزه عن المؤثرات ان ان يؤثر عليه شيء من الخلق قال مقيم رحمه الله قال وما له من حكمه هي غايه للخلق والاتقان قال وما له من حكمه هي غايه للخلق والاتقان اي خلق الخلق لمطلق الإتقام فقط ليس له في ذلك حكم والعياذ بالله رد عليهم أهل السنة والجماعة ردوا على هؤلاء وهؤلاء والمتأمل في حال الطائفتين يظهر له جليا أن كل طائفة لديها جزء من الحق القدرية لديهم جزء من الحق وهو ماذا؟ أن الله ليس بظلام للعبيد والجهمية لديهم جزء من الحق وهو أن الله تعالى عليم وأنه كتب المقادير أن أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا ما نفته كل طائفة أهل السنة والجماعة أثبتوا ما نفته كل طائفة وأثبتوا ما عند كل طائفة من الطائفتين من الحق فقال أهل السنة والجماعة الله تبارك وتعالى عليم هذه أول مرتبة أكبتوها في باب القدر أن الله تبارك وتعالى عليم وعلمه سبحانه وتعالى نافذ وتام وأنه يعلم بالأشياء قبل وقوعها ويقع حتى الذي لم يكن وحتى الذي لم يكن أو حتى الذي لا يكون الله تعالى يعلم كيف يكون قال الله عز وجل في سورة الأنعام وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ هل يردونهم إلى الدنيا بعد أن يموتوا؟ لا يردون هم لا يردون لأن الله قضى أنهم لا يردون قال رب ارجعون لعلي أعملوا صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم مرزخ إلى يوم يبعثون لا يرد في هذه الدنيا لا يرد ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نود ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نوه عنه وإنهم لكاذبون فعلم الله عز وجل الأمر الذي لا يكون لو كان كيف يكون وهذا من كمال علمه سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته وهو العليم أحاط علما بالذي في من سر ومن إعلاني وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نقصاني وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير ما إعلاني وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير ما إعلاني بل يستوي في علمه القاصي مع الداني وذو الإسرار والإعلاني السر والعلانية عند الله تعالى سواء السر والعلانية عند الله سواء والبعيد والقريب عند الله عز وجل سواء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كلهم عند الله تبارك وتعالى في منزلة واحدة من حيث العلم من حيث كمال العلم يعلم كل شيء سبحانه وتعالى كما أنه يرى كل شيء وكما أنه يسمع كل شيء وكما أنه على كل شيء قدير فإنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى ثم أثبت أهل السنة والجماعة كتابة الله عز وجل للمقادير فإن أدلة الكتاب والسنة بلت بما لا يدع مجالا للشك أن الله تبارك وتعالى قدر كتب مقادير الخلالة من ذلك ما جاء في صحيح إمام مسلم إن الله كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة ومن ذلك ما رأى الإمام أحمد عبادة بن الصامد رضي الله عنه إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء فجر القلم بما هو كائل ومن ذلك قول الله عز وجل ولله غيب السماوات والارض ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ومن ذلك قول الله عز وجل ما اصاب في الارض ولا في انفسكم في كتاب من قبل ان نبرا ان ذلك على الله يسير الى غير ذلك من الايات التي تثبت علم الله تبارك وتعالى وكتابته للمقادر ثالثا أثبت أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء خالق كل شيء خلق العباد وخلق أفعال العباد والدليل قوله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون أنت مخلوق وعملك من خير وشر أيضا مخلوق والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء كل شيء وشيء هنا نكر تفيد العموم في سياق الإثبات الله خالق كل شيء كل شيء خلقه رب العالمين لا يوجد شيء في هذا الكون لم يخلقه الله تبارك وتعالى وليس في هذا الكون إلا مخلوق وخالق هناك أمر ثالث؟ لا يوجد ليس إلا مخلوق وخالق فالخالق ليس بمخلوق والمخلوق ليس بخالق الله عز وجل خلق كل شيء وكل ما عذاه من العباد وأفعالهم وآتارهم مخلوقة خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى الأمر الرابع مما أثبته أهل السنة والجماعة أن للعبد فعل واختيار أن للعبد فعل واختيار وأن الإرادة إرادتان وأن المشيئة مشيئتان الأولى الإرادة الكونية القدرية الإرادة الكونية القدرية والثانية الإرادة الشرعية من أين جاءوا بهذا التقسيم؟ جاءوا بهذا التقسيم باستقراء آيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يضربوا الآيات القرآنية بعضها ببعض وحتى لا يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض وحتى لا يؤمنوا ببعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفروا ببعض نظروا فوجدوا أن المشيئة مشيئتان مشيئة كونية قدرية وتسمى بالمشيئة العامة وهي إرادة الله عز وجل لكل ما يقع في الكون من خير ومن شر هذه إرادة كونية كفر فرعون أراده الله تعالى كونا وكفر إبليس أراده الله عز وجل كونا أراده الله عز وجل كونا أي هذا أمر قدري أراده الله تمارك وتعالى وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب يما رأى مسلم والشر ليس إليك قال أهل العلم والشر ليس إليك بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الشر لذات الشر لم يخلق الشر لذات الشر وإنما خلق الشر لحكمة الابتلاء لحكمة الابتلاء وقيل الشر ليس إليك أي أن الله لا يحب الشر الله عز وجل لا يحب الشر وهذا سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله تعالى لماذا إذن خلق الله الإيمان والكفر وخلق الخير والشر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور خلق الخير والشر والإيمان والكفر ليبتلي عباده ليبتلي عباده ليعلم من المؤمن الذي يتبع أمره ويطيع, ويطيع شرعه فيدخله جنته ومن العاصي الذي يخالف أمره ويعصيه في شرعه فيدخله النار ولهذا لو كان الناس لو أراد الله عز وجل أن يجعل الناس كلهم مؤمنين هل يعجزوا ذلك؟ كلا ولو شاء الله لجعل الناس الناس أمة واحدة ولكن ليبلوهم فيما أتاهم ولو شاء الله دعانا الناس كلهم كفار ولكن كما رحمه الله لو الله تعالى العباد كلهم مؤمنين لو الله عز وجل كلهم مؤمنين لا انتفت حكمته من خلق النار لمن خلق النار اذا لمن خلق النار اذا, خلق النار اذا كان العباد كلهم سيؤمنون او كلهم على الايمان ولا يوجد ولا كافر قال ابن القيم الدار الجزاء الثالث لتعطلت النار ولما صار لها أهل وقد وعدها الله عز وجل لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين من هم أوراء الجنة والناس الذين سيملعوا بهم النار يملأهم من المؤمنين هل هذا عدله هل عدله سبحانه وتعالى أن يدخل الذين أطاعوه وامتثلوا أمره أن يدخلهم النار لا. هذا ليس بعجل يا سبحانه وتعالى بل هذا هو الظلم الذي نزه نفسه عمر وهذا لا يكون أبدا أصلا إذا لم يوجد كفر ومؤمنون هل يتحقق المقصود الشرعي من الجهاد؟ أهلا شك أن الكافر سيقاتل المؤمن والمؤمن سيقاتل الكافر فبوجود المؤمن والكافر تتحقق حكمة الله عز وجل من مشروعية الجهاد تخيل إذا كان كل كافر يجعله الله تعالى مؤمن أين الجهاد في سبيل الله ومن الذي يجاهد وأين فضل الشهيد من؟ أين سيسقط شهداء في هذه الحالة إلى غير ذلك من الأمور إذن لا بد يكون في الخل مؤمن وكافر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن قال الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما السماوات والارض الا ما شاء غير مجذوز اي اي عطاءا غير مقطوع اذا وجود الكفر والإيمان يحقق هو هو حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه هو حكمه الله عز وجل في خلقه خلق الكفر والإيمان ليمتلي عباده فيظهر فتظهر ولاية الولي وتظهر عداوة الكاثر والفاجر وتظهر حكمته عز وجل في خلق الجنة فيكرم بها أولياءه وتظهر حكمته عز وجل في خلق النار فيعذب فيها الذين خالفوا أمره وعصوه سبحانه وتعالى إذن خلق الله تعالى للكفر والشر لحكمة أم ليس لحكمة؟ لحكمة لهذا كلنا أراد الله تعالى وجود الكفر والشررتكون أن قدرا هذه الارادة الأولى. الارااد الكونية القدرية. انه كفر في العول كان بإرااد الله عز وجل كما أن كفر المشركين أيضا كان بإرادة الله عز وجل ولكن بإراادتي الكونية القية. بإرااد الكونية القدرية. الارادة الثانية. هي الإرادة الشرعية وتسمى بالإرادة الخاصة وهي كل ما أراده الله عز وجل من عباده شرعا ما معنى أراده شرعا أي هي كل ما شرع الله عز وجل لعباده فعلة أو شرع لعباده تركة هذه تسمى بالإرادة الشرعية وهي الإرادة التي تستلزم الرضا والمحبة كل شيء أراده الله عز وجل شرعا فإنه يحبه ويرضى به ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر لا يرضى أم لا يريد لا يرضى ولا يريد ذلك إرادة شرعية لا يريد الكفر إرادة شرعية انما اراد الكفر اراده كونيه اما شرعا لا يريد الكفر سبحانه وتعالى لا يريد الكفر ولا يرضى به لا يرضى به شرعا ان قدرا شرعا ولا يحب الكفر ولهذا قال وان تشكر يرضى عنكم ولهذا قال الله عز وجل والله يحب الصابرين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب المحسنين وقال والله لا يحب ال... إن... والله لا يحب الكافر فانتولوا فإن الله لا يحب الكافرين والله لا يحب كل خوان كفور ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا هذه محبه الله عز وجل يحب ال... يحب الذين اطاعوه ولا يحب الذين عصوه فكفر الكافر وكفر العول وكفر ابليس وكفر هامان وكفر قارون وكفر أبو لهد وكفر أبي لهد وكفر أبي جهل وغيره وغيرهم لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى به ولكنه أراده وليس في هذا تناقض كيف يحب شيئا ويقع بخلاف ما يحبه أو كيف يقع في كونه شيئا أراده ولا يحبه نقول هذا الأمر ليس فيه أدنى تناقض لأن ما لا يحبه الله عز وجل مما يقع في كونه بإرادته لا يحبه في ذاته لا يحب الكفر في ذاته لكنه أحب ابتلاء عباده معي أخوان أحب ابتلاء عباده ومحبته لابتلاء عباده اقتضت أن يوجد الكفر والشر ليتحقق ما يحبه من ابتلائهم معي وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا بد من أن تتحقق أن غاية الابتلاء وهي غايه يريدها الله عز وجل واحب ان يبتلي عباده ليظهر لتظهر ولايه المؤمنين وليظهر كفر الكافرين هذا هذا من ناحيه هذا من ناحيه من ناحيه اخرى اراد الله عز وجل وقوع الكفر مع ان الله لا يحب الكفر وكيف يقع في, في كونه ما لا يحبه ولكنه يريده في نفس الوقت نقول أن هذا أمر متصور حتى في حق المخلوقين كيف هذا قتال الأعداء قتال الأعداء هل, يحب النا... هل تحبون قتال الأعداء وإزهاق, و... وز... وز... وإزهاق, الأ... وإزهاق الأنفس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو متفق عليه لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا وما ذلك إذا دهم العدو بلد أو إذا جعل الله عز وجل للمسلمين القوة والمنع والغلب خرجوا لطلب العدو في ديارهم مع أنهم لا يحبون أن تنفق يقت... أن أنفسهم لكنهم يخرجون, ذلك يخرجون تحقيقا لمراد الله عز وجل تحقيقا لمراد الله تبارك. وتعالى. ويخرجون لنشر دين الإسلام وليكون الدين كله لله وأقرب من هذا المثل أقرب من هذا المثل في الأذهان مثل آخر وهو الأب هل يحب أبنائه أم لا يحبهم يحبهم فإذا وقع الإبن في خطأ هل يضربه أم لا يضربه يضربه هل يتعلم الابن أم لا يتعلم يتعلم يبكي أم لا يبكي هل يحب الاب تألغ ابنه وبكاءه هل أراد ذلك هل أراد ذلك أراده أراد أن, يد... أن يؤلمه أم لم يريد أن يؤلمه لماذا أراد أن يؤلمه يتأدب لسك ذلك أراد أن يضرب ابنه وهو يعلم أن ابنه سيتألم ويعلم أن ابنه سيبكي وأن جموعه ستنزل لكنه أراد ذلك لغاية أكبر من مجرد الألم والبكاء وهو أن يصبح رجلا مؤدبا أمر آخر مثل آخر قريب من الأزهان الدواء المر الشديد المر المرارة إذا أعطاك الدواء الطبيب دواء وقال لك هذا الدواء فيه شفاء لهذا الداء فهل ستأخذ الدواء أم لن تأخذه ستتعاطى هذا الدواء بإرادتك أم بغير إرادتك بإرادتك هل أنت تحب هذا الدواء المر لا تحبه إذن أنت تفعل بإرادتك شيئا لا تحبه أنت تفعل بإرادتك شيئا لا تحبه هل هذا الأمر, الأمر متصور عقلا أم غير متصور متصور هل هناك في هذا. ليس هناك تنقض هذا. لأنك حينما تتعاطى هذا الدواء المر هل تتعاطى الدواء المر لذات مرارة الدواء أم لما يتحقق من تعاطي هذا الدواء المر من الشفاء والصحة والآفية نعم لأجل هذه الغاية الأعظم ولله تعالى المثل الأعلى لما خلق الإيمان والكفر وخلق الخير والشر لم يخلق الكفر لذات الكفر ولا خلق السر لذات الشر ولا أراد الكفر لذات الكفر ولا أراد الشر لذات الشر وإنما أراد ذلك لغاية أعظم إلى وهي إرادة الابتلاء إرادة الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبحانه وتعالى نرجع مرة أخرى إلى أمر المقادير نرجع مرة أخرى إلى أمر كتابة المقادير التي احتج بها من؟ الجبرية نحن الآن رددنا على القدرية رددنا على القدرية الذين قالوا أن الله عز وجل لا يظلم العباد ولهذا لم يقدر المقادير ولهذا لا يعلم الأشياء قبل وقوعها نرجع فنرد على الجبرية الذين قالوا نحن مجبورون إذا كان الله قدر عليه أن أحفظ القرآن فهل يمكن أن لا أحفظه؟ لا يمكن لابد أن تحفظ القرآن مدام أن الله قدر ذلك وقضاه وكتبه إذا قدر الله عز وجل على فرعون الكفر هل يمكن أن يكون فرعون بعد ذلك وليا من أولياء الله المتقين؟ لا يمكن لأن الله قضى ذلك وقدره الجبرية قالوا هذا ليس بظلم قالوا نحن مجبورون قالوا نحن قالوا المؤمن والكافر كلاهما ممتثلان لأمر الله عز وجل الجبرية يقولون المؤمن والكافر كلاهما ممتثلان لأمر الله فالمؤمن امتثل أمر الله الذي كتبه عليه بالإيمان والكافر امتثل أمر الله الذي كتب عليه عليه بالكفر قالوا ويدخل هذا الجل ويدخل هذا النار وليس في ذلك ظلم قالوا هذا الذي امتثل أمر الله بالإيمان الجنة ويدخل هذا كاثر الذي امتثل أمر الله بالكفر النار وليس في ذلك ظلم قيل دعم كيف ليس ذلك ظلم قالوا لأن الظلم هو أن يتصرف قالوا الظلم هو أن يتصرف فيما لا يملك قالوا الظلم أن يتصرف فيما لا يملك فكل من تصرف فيما لا يملك فهو ظالم. قالوا والمؤمن والكافر كلهم ملك لله عز وجل فحينما يدخل المؤمن الجنة ويدخل الكافر النار هو يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى فليس في ذلك ظلم عنده طابح هذا, هذا تفسيرهم للظلم هذا تفسير الجبرية للظلم والحقيقة أن هذا ممتنع في حق الله عز وجل أن يعذب من أطاعه أو أن يدخل الجنة رجلا مشركا لأن الله تبارك وتعالى أخبر بذلك في كتابه فقال من عمر صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم وقال إن المتقين في جنات وعيون وقال ان المتقين في جلات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر وقال سبحانه وتعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجلنة هذه أشياء ممتنعة هذه أشياء أخبر الله تبارك وتعالى أنها ممتنعة ممتنع أن يدخل الله عز وجل المتقين الذين هم أولياءه الذين لم يأصوه أن يدخلهم النار وممتنع أن يدخل الله عز وجل المشركين والكفار إلى الجلة هذا الأمر ممتنع علمنا أنه ممتنع بخبر من الله تبارك وتعالى فكيف نقول في أمر كتابة المقادير وأن الله تعالى قدرها وأنها تقع كما قدرها وما قض... وكما قضاها الجواب في ذلك أو الجواب عن ذلك أن الله تبارك وتعالى لكمال علمه وشمول علمه علم فكتب علم فكتب وهذا ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون وكتب ذلك في كتاب من تمام علمه سبحانه وتعالى أنه علم بالأشياء قبل وقوعها فكتب ذلك وليس في هذا ظل ولا جبر وليس هذا ظلم ولا جب ونمثل لذلك بمثال ذهني قريب إذا جاء الأستاذ يعلم طلابه ويدرسهم ويسرح لهم عاما كاملا وسنة كاملا وهو يدرسهم وفي كل درس يسأل الطلاب ويجيبونه لما جاء إلى آخر العام قال الأستاذ فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان سيرجحون وفلان وفلان وفلان وفلان سيرسبون ثم قال لهم غداً الامتحان غداً أمتحنكم في, هذه في هذا المثل ثم امتحنهم فكانت النتيجة كما قال لهم فلان وفلان وفلان الذين قال سينجحوا النجح وفلان وفلان وفلان الذين سيرسبون رسبوا من أين علم الأستاذ هذا؟ أيقوان من اين علم من اين فلان هذا سينجح وان فلان هذا سيرسب من اين علم هل يعلم الغيب لكن الله يعلم الغيب سبحانه وتعالى فهو احرى بالعلم من هذا الاستاذ من اين علم يا من اين علم من اين علم قبل ان ينتحنهم قبل أن يمتحنهم قال لهم فلان وفلان سينجحون وفلان وفلان سيرسبون بل والأب في البيت يقول لولده التماحة تنجح ما يحصل؟ من أين علم الأب أن أولده ولن ينجح؟ ها؟ كيف؟ سند علم ذلك بمقتبى خبرته بهذا الولد وبهذا التلميذ مع أن علم الأستاذ علم قاصر ليس علم محيط ليس هو بالذي يعلم الخفي والعلم وإنما علمه قاصر ومع ذلك بعلمه اليسير بمستويات طلابه في التحصيل العلمي علم أن فلان هذا سيكون نابغة وسيكون له شأن وأن فلان هذا لن يكون له ذكر هذا متصور في حق المخلوق بعلمه الضعيف فكيف لا يتصور في حق الخالق الذي علمه وسع كل شيء سبحانه وتعالى أليس الله عز وجل وسع كل شيء علما؟ أليس هو العليم سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى علم من خلق سبحانه وتعالى ولهذا كتب المقادير علم أنك فرعون سيكون تاثراً فكتب هذا في اللوح المحفوظ وعلم أنه هذا ذكر سيكون صديقا فكتب هذا في اللوح المحفوظ فكان ما يقع في اللوح المحفوظ مطابقا للواقع لكمال علمه لأن علمه لا يتطرق إليه الخطأ بحال من الأحوال سبحانه وتعالى واضح أحوال لكمال علمه لأن علمه لا يدخله خطأ أبدا فعلم أن هذا سيؤمن وكتب أن هذا سيؤمن وبالفعل كان هذا الشخص مؤمنا مؤمنا بإرادته أم غير إرادته بإرادته المخلوق له إرادة وألم أن فرعون سيكفر كفر فرعون بإرادته أم ليس بإرادته بك... بإرادته وهديناه النجزين أي بينا له طريق الخير وطريق, وطريق الشاء وقال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون من الذي يشاءون المخلوقون إذن لهم مشيئة أم ليست لهم مشيئة لهم نشيئة داخلة في مشيئة رب العالمين تأتي هنا مسألة أخرى أيضا متفرعة عن هذه المسألة آمنا وصدقنا أن الله تبارك وتعالى كتب المقادير بعلمه علم فكتب وكيف نفسر أن الكاثر يقع منه الكفر مع أن الله لا يريد منه الكفر شرعا كيف نفسر هذا نقول وإن كنا قد أجبنا على هذا بإجابة عامة نجيب الآن فنقول أن الله تبارك وتعالى ترك الكاثر على كفره ترك الكاثر على كفره لأن الدنيا ليست هي دار جزاء وإنما دار الجزاء هي دار الجزاء يوم القيامة. دار الجزاء في يوم القيامة. ولهذا وهذا من معاني قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. مع أنه قادر على أن يمنعهم من الكفر. وقادر على أن يحول بينهم وبين المعصية. صحة ألا لا؟ قادر على ذلك. ولكن إذا كان الله عز وجل يعلم أنه سيكفر يعلم أنه سيكفر على منطق الجبرية يعلم الله تعالى أن فلان هذا سيكفر وقبل أن يكفر وقبل أن يكفر قبض روحه حتى لا يقع في الكون ما لا يريده الله عز وجل على منطق من القدرية الآن نتكلم عن منطقين الجبرية قالوا يكفر لأن الله أراد منه الكفر والقدرية قالوا ماذا قالوا قالوا يكفر ولكن الله لم يريد منه الكفر نريد أن نفترض استراضا جدليا نخسم به هؤلاء ونحاجهم نقول إذا كان الله علم أن فلان سيكفر وقبل أن يقع في الكفر قبض الله روحه لماذا على منطق القدرية حتى لا يقع في كون الله ما لا يريده الله القدرية يقولون أنه يقع في الكون ما لا يريده الله كما سبق معنا هذا ثم عذبه بناء على ماذا عذبه أدخله النار بناء على أن الله علم أن هذا سيكفر فنقول أن الله عز وجل هنا عذبه على أمر لم يفعل معي معي يا أخوان عذبه على أمر لم يفعل ما المقصود من هذا المقصود من هذا أنه لا يمكن أن يعذب الله عز وجل العباد على معاص لم يفعلوها بل لا بد أن يقع في المعصية ليعذبه عليها ليعذبه على أمر فعله على جرم ارتكبه وهذا كمال العدل أن يعذبك على أمر لم تفعله أم يعذبك على أمر فعلته على أمر فعلته فإن قالوا كيف تفسرون لنا أن الله عز وجل يتركه يكفر ويفجر ويتكبر ويسجد للصلم ويسجد للصليب ويعبد غير الله عز وجل ويتركه الله تبارك وتعالى يفعل ذلك كله نجيب بالجواب الأول أن الله عز وجل تركه لأمرين الأول الابتلاء والثاني أن الدنيا ليست دار جزاء وأيضا نضرب بذلك مثلا يقرب المعنى للأذهال أب له ابن مشاغب كثير الخروج إلى الشارع فقال الأب لابنه إن خرجت سأضربك قال الأب لابنه إن خرجت إلى الشارع سأضربك فدرس الإبن فوجد الأب نام أو هنا نام فبدأ يتسحب إلى الباب قليلا قليلا فانتبه الأب وهي يرى ابنه يرى ابنه ماذا يفعل؟ يسير ناحية الباب ولكن سكت الأب لماذا سكت الأب؟ الزكبض بالسابتة سكت الأب وهو ينظر إلى ابنه حتى ذهب الولد وفتح الباب فلما فتح الباب جاء الأب وأخذ الابن وضربه الأب لما الابن فتح الباب بإرادة الأب أم ليس بإرادة الأب الابن فتح الباب وخرج إلى الشارع بإرادة الأب أم ليس بإرادته بإرادته بإرادته هل كان يستطيع أن يمنعه؟ كان يستطيع أن يمنعه لكن يريد الأب أن يؤذب هذا الولد ولا يريد أن يضربه على جرم لم يفعله هذا قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملنهم إن كيدي متين ولله المثل الأعلى إذا كان هذا المعنى متصور في حق المخلوق فهو في حق الخالق من باب أولى أيضا حينما فيما يقع عند الشرط حينما يتابعون المجرم متى يقبضون عليه وهو متنبس بجريمته هم من بعيد يتابعونه وينظرون إلى التحركاته وذاهب حتى كسر الخزنة وأخذ الأموال بعد أن أخذ المال من الخزنة جاءوا وقبضوا عليه ألم يكن بإمكانهم أن يقبضوا عليه من أول لحظة كان بإمكانهم لأنهم علموا أنه ذاهب وأنه قفز السور وهم ينظرون كل هذا ويتابعون من بعيد لكن أرادوا أن يقبضوا عليه متلبسا بجريبته واضح يا إخوان؟ إذن بطل بهذا منطق من؟ القدرية والجبرية بطل بهذا منطق القدرية والجبرية أقلا وشرعا نحن الآن أفطلنا منطق القدرية والجبرية شرعا بالنصوص التي ذكرناها وأقلا بالأمثلة التي ضربناها ولهذا قال ابن قيم رحمه الله وهو القدير فكل مقدور له وهو القدير فكل مقدور له طوعا بلا عصيان لكن أهل الجبر والتكذيب بالاقدار من فتحت لهم اذنان نظروا بعيني اعور الاذاتهم نظروا البصير فغارت العينان وحقيقه القدر الذي حار الورى في أمره هي قدره الرحمن واستحسن ابن عقيل ودام احمد لما حكاه عن الربى الرباني قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان الإمام أحمد لما سئل عن قدر قال القدر هي قدرة الرحمن ما هي قدرة الرحمن؟ قدرة الرحمن على خلق الخير وخلق الشر وهذه حكمة خلق المتبادات هذه حكمة من حكم الله عز وجل ودليل من دلائل خلقه عز وجل وأنه القادر على كل شيء الذي خلق الموت والحياة متبادان وخلق الخير والشرط متبادان وخلق النار والماء متبادان وخلق الجنة والنار متبادان وخلق الذكر والأنثى متبادان خلق الله هذه الأضداد دليل على كمال قدرته ولهذا قال الإمام أحمد القدر هو قدرة الله تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين